احبك واستحي منك ولا ادري ويش اسويه بك اخاف اصارحك تزعل أخاف اسكت وتعذبني احبك واستحي منك ولا أدري ويش بك تزعل واخاف اسكت تعذبني احبك واحترم طبعك وتعجبني يا أحبك احبك يا بعد روحي ولو حبك عذربني احبك وانت ما تدري احبك صدق ودريبك قليل اللي خلقها الله مثلك يا مصوبني أحبك والدليل اللي أحبك شف مضاريبك شف أحوالي وشف حالي نحيله وش مذوبني أحبك وأنت ما تدري أحبك صدق <تصفيق> ودريبك قليل اللي خلقها الله مثلك يا مصوبني أحبك ودليل اللي أحبك شف مضاريبك شف أحوالي وشف حالي نحيله وش مذوبني أحبك كانتureau بي أنا من اسمين فعظيبك وجنب عنك يا الغالي إذا بتقول جنبني أحبك واستمع شورك وتفكيرك وترتيبك أحبك ورتجي عطفك وصمت فيك يجذبني أحبك واستحي منك ولا أدري وإيش أسوي بك خاف صارحك تزعل وخاف سكتة بعد أبو عبد الله وللمتابعة عبر البلوكبيري عبر بينكود 22 77 78 أبو عبد الله